أصناه النذرة رجاء خيامته ببديني يعني بالجزاءي يعني يوم يشتدي مواصلة بيشتام ناس وكعبوات رب العالمين أو كان وغسرة شو نقول غرب رب العالمين ماه ومشتدي مواصلة يشتام كه هو يوم أشتهي خديجو نبوتي يوم تيان بس على الله وعلى سمع داربارة رجاء خيامته وحسابه والجزاءي كاير الجزاء خورج كتبه يوم ترى أصناه النذرة ودروه بيت كانوا مشتدي شبونيه وإن عليكم لحافظين وراب العالمين بجيل ما عندك الدنيا إنه سرنغوشتينغوط بارزن كمالويكاتا. او أو كان او أحفناتون كان او شتحون ناف دليل ويشتونغون ناكد يشتونغ وانا همار عالمين يخملائكتن يذهنوات انكو بس شتمرو ببارزن وبنوسم لو شوشتينه رزر نبي نبي لاننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هر شلوک مردی که دنیویسند، مگوته اشته که خون ناف دریج دارید، ته دنیویسین، آموزش به هم وقتا در جه همه نباست فکر ایید و تزریعی، نه که بود در جهان دکم مرد دکت، او بچه دیگه مردی نکرد، جکو برکت بیا سعی برکت هم بالحسنتی فلم یعملها کتب له حسنة، این ها را بوده چیت خیرکی کت و باشکی کت و دلیل خدا دانه و محاصر کیجدا کت پش تیگ نکت. آو حسن آو آخر را باش نکت. لیف ملکه دب و چه که هن؟ امونی بیسم. حسن آکه امونی بیسم. نامه کی آخره ات کلی؟ نامه کی آخر باش کلی؟ و بعد رب العالمی تواین کلی کو هاگال فاش تونه هبی. نخواصال آوا کجشته أو غيبة الشباب شرطينية إلا إكي رب العالمين نبي، فسا رب العالمين دار جرا نشاهده قددات شكرا جزيلا فالنف دلد وكاسنة أبلي فسا رب العالمين ينشاه ملايكات ادار أو ملايكات عمال مروفيد نويسه من يعلمون ما تفعلون يعني ظاننا فملايكتا أو شوريتهم كان أو أخفنتهم كان مبوطي أوشت النف دلده اما علم الظاننا بهي أبهامو صفات كيفون؟ صفات الملائكات ربون وإن عليكم الحافظين رب العالمين تشتموت بارزا كراما يبقادرن للي رب العالمين كاتبين وذنبي سنيش يعلمون ما تفعلون أبه وشاريه يعني علم وظارينا واشو لهي أبه ومكان أبهامو صفات كيفون؟ أبهامو بارك رب العالمين بوتين وبوتينها ام بو ندی ا د ظانه کورجا قیامت حساب او جزاء یا چی او یا هی یو مهم و یو گرنگش بیا بو اخر او همین اس ملائکه دونه او افشموشته می خورابانه می ظانی یو غول نه هی ظانی تم چت کنه شنو کنه بسره او افملکته شی دونه او ني وسين شي دونه او ها شو لکله راباميني وحساب رجاك يا متي قالها مو شكيه لو ظان انك زي الهاموش فكي مدى الهذا الكرم الاخفناك وما كربيت هالشي ولا وما كربي عموديتك كرن شيا موظم بي شيا تخرب ولا ما يغطي اف واحترم العالميه ودي كرامه الكاتبين اف ما لك ذاك قدره دنياي دار اكمرواك هبي يب قدر بي من الشرميلك قال جابيتي من الشرميت ميدو شنو كاد استحلد نكك چرا براعمیش نه؟ املاکتای قدرن؟ مگه اون خون خودش نترسن؟ دیواب شرمنده و ملاکتکش نه کن؟ بناها و خرابیانه کن؟ مگه اون خود شهر مراقب العالمیش نبی؟ مگه اخود ترس را براعمیش دیدن بی؟ چون کی جلاد جرار ملوفی طبیعت ملوفی ویا اغلبها این لک کم کسبه. طبیعت ملوفی جو غافل اغلب العالمیه. مرف ترسار أبو عميد اللي مر في الدنيا، أما تديد وقتها مروره ك مرور جديد، نيجي جولة ليش؟ في رمضان، في ملء جديد نيجي جولة خوابي، شرمت في ملء جديد، ترسدت في ملء جديد، ها هو قد خوته، خارنة كاوكه، هن بنيها حاوشة أنقول عرقه بخوته، بفرخ خوته عرقه بشر، هن ها هو، برسد مروره كده، طبيعة جلد بشري هويا وأو ملائكة السر من ينقول لي ميسنا جاب ها وتشتي بيني هلام جره بي بي متاثر اما بيني بيتي بمغرور بي سرتشو غدناما جنراليتي بشا بنيي مجتي ممنوب بي بيشتي يغرب العالمين وقتي بحسين فيسينه كلي ووا ملائكه تا نكلك همش تيي ينيسان ودي نتيجه ونيسينه ودي مايكو ونيسينه ها بيتي نيسين هم خلق بيتا شان قسم دو قسم ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم جاوب باش شورت باش كلمه دنيا الى يا باش رب العالمين قال في ان بنى الله عليه السلام القران قال الاسلام باشكر بيت هذا الشيء له لفي نعيم النافق وشيده من دنيا واخرتها دنيا الى رب العالمين بجت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أني هالكذا كعمل صالح تا شو الواجب تا في حبيت رب العالمين تناه والشركة دي بيد أهم د الجيانة فقلكا دين الدنيا كذا فا الجيانة فخوش يعني شيء ها فدلمي الجيانة فخوش يعني بحس الجيانة دلويده مرتاحين دلويده فراكين أنا منشرح لك صدرك، ودكتور عمر سال الله عليه السلام ما درت إيش رأيكني أو كده فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه قام مشتاوكس رب العالمين دليبي بارثري خوشكلي بش اسلامي چونكي دل فرابين ودل خوشي هم مغاير كهرات دينيتهو الاسلامي من نال ن دلوا بينخوج، فهذا المكان قاله الرسول ما يكتفيه الفهنددة، فدل دلوا بينخوج السبب أكتر شيء، كديك يكتفيه، ال which تيعمل دلوا بينخوج كان، رب العالمين القرآن ده بتيه أو كسر دل بس الإيمان وعمل الصلاة وعبادة رب العالمين يخوج، ده ما غالي دل دل بينخوج، ومن يعشى عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا. فهو له قرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نعيش شفه كذا يا خديه، أربعين معيشة ضنكا معيشة يعني دي فقير مالي ديني، ديني، ديني، ديني. في الدنيا. رب العالمين. فلما نسوا ما ذكر بي فتحنا عليهم ابواب كل شيء وقت مروا بي او اشتراطوا على النب ومروي بريك منو بي كرمي بي اوه تبشكو ك قرانا خديا بري اهمال ك تبشكو فتحنا عليهم ابواب كل شيء يعني داركتهم مش دوبا جنا هم مال الدنيا دي بقت ده لا چه آقای رهبری نگوییم رو به ایمان دار، همچنین جیانوا، دنیای داشته کن، خوش کن، بس بوکی اگویی، بوکافرا اگویی، بوآکسای بوش تا خود کن دینی اگویی. ولولاً اگر ناس امت واحد نجعنا دیم اکفر به الرحمن لبیوتین سقف من فضایی. آقای رهبری بچیت، خالق همه ما چه کدی امت واحد؟ ای عاشقان آن ربع می‌قانون اکوای سرکه سر هم خالقی ونیا و کی ایکر شی؟ یعنی جورایی آب‌العالم ده ملوه کی کافر دولمانت نه جورایی ملوه کی ایماندار دلوازمت کرد؟ اما نشان خوش‌بیان نه نشان کرب دو بین نیه نه آب‌الربعین دولمانته نشان دیکه ربع می‌که فت بدن اگر ربع می‌ن هم که از دولمانت کرد بشه Just so the respectful comes eventually. Theyhora, you know, if you try and اف youhehe, kind of CR digitBrots it takes you where you can find you? Yes They campaigns for too much different things like this in the Korean. If you come again, they will bedf free. Even the campaign, is the news that people watch for burning artists, those people are waiting for their lives and people. جا رب العالمین هموگاه بخشی منویت خراب و کافر و آیه جنحات کنی و تئاز و درک دینی اش چه لیکن و کم بود و هموگاه منویت ایمان دار و آیه درسی دینی خوب چند رب العالمین شدته نخوشه باتانگی دهتبان نستحکم بر سامبر و آلسلام صحبه اغلب حال وچبو نخوشه اما دل وایچبو توایه برقرار بو يا وعوقشيت واد نافذ الوده هاي كسر يوم النبي وكسر نوبي ده مش هتخرج يا ان لأن إن الأبرار لا نعي في نعيم إن أبيد باشيت كان يدخل شيت ومن الودي ما خوشيت يعني أهم وهم أخيرته هذا طبعاً لش النافذ حاشدة الفجار فاجريش أمر بيت خراب النبي كان لا في جحيم النبي على سر في هدي بتشن تخرج يا في أجرة قرمدة الإيمان بن عبد الملك هيك ال عاليفات أميريوه، وجا لي شو مدينة ورسيد اجتماع كه جاب راي كبع مدينة هيك العالمو بيا بده هكذا السبب كين له العالمين يقدر يجتوب به عالمه هكذا كين العالمين بيجي عالمه يجتوب به الدنيا كاريب كينه بن رب العالمين بده أبي ابو حازمي بودي بودي دو نوع عكسن اكثر رجكامات جناب ابراهيم قلت هيك ايش تعمل يا رب العالمين وتبقى تي كاس يا حي وامك الملاحدين كيف تي شو سفرك شو له قال وقت تيتوا و املاحود بينيد واملاوي بيد بيند ايش طب كيف قدره بيديتها دفن منيا مولوي دفك بيد او دفك منيا رز واحترام بیماروی نگذتن، بیماروی که دیشی های، و کی عبده کیه، و یا آنو که خلامة کمال کیه، یه چیه رفی؟ یه رجول نیت هن، یه دایی کوره سیدا خبرو چه لگرد؟ چو؟ پس نیچه امده؟ هات و به، مال اتی داده شد، اتی داده فلوی سیدا هم. آه سر شوری، یکی دیال کوینو، و یا هم بحثی دنیا هنر، تو بعضی بیماروی چه چه گوییم روفرج آقای مهدو آخرش داره با یکی نوانه. دو تا این آسیایمان بر نوع عبدالملک دو تا بازش تو فزانم کاس کیلو ما. هست ما به چی مف مال خوونیه یعنی واقعی می‌بینیم مال خوکه کیف آبی من قدرن به قدرن یه سر شوریب چی مف لالی قبل عالمی نیه. یه نه گوییم خورس هک عال خو ببرم بری خرانه پیروز بوده کی عادتی دار؟ هفته بعد كأن الأبرار على في نعيم وإن الفجار على في جحيم. لقد تحس كابصالي فدا لتشتفي برنبير ربي عالمين لجاني الأبرار يانك الفجار. كأن أبرارا بمرود باش بتباشي كربين. تابني تشياء ربي عالمين قدرت هيت هيتعدتان رياك وبيقدر باحترام وملذية ترى زيل كله يتعادل ده أين رحمة الله سليماني بن عبد الملك قلت أبو حازم قلت ما رحمة خدش لهذا أبو عميش رحمه هاي رحمي الشهيد رب العالمين بنقول إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة رعيب وهم كسافينية في الجوارنية دبوكيه ها بقول وهم ريت باشء المحسن المحسن هذا عبادة عبادة رب العالمين كذا كسنة هذا شريعة رب العالمين دي سنة في عمباري صلى الله عليه وسلم شو رأيك دي شو سنة دي نهار بجيد بجد سنة في عمباري صلى الله عليه وسلم المحسن هذا قال خالكيش باشء بيجال عبد الحديش باشء ده محسن عند رب العالمین وقت قرآن را جذب حسی وررحمت خوکی و تویبت همکفی و درید و چیه؟ یه قیوده فین و رحمتی وسعت کل شیء آباد حسی چیه؟ آب رحم عام ما باور رحم و رب العالمین دنیای دبکی دبی همکسکی دبی ایماندارا و کافرا و منافقا و مشرکا و آن همه بی دبی تبچی گذده فخار دته یه بالون بودن مال دنیای دته اما أمواتي بحثي رحمة رجاء قيامتك لي ورحمة تايبت هم جا في عقيدة الشتكي بعوني عقيدة عين يرد لنا رحمة, رحمة الله قريب من المحسنين وتدي وتدي وتورحمة وسعت كل شيء فساكتبها الذين يتقونه اللي تبي كين بيسم من المد متقيع بخطارزم الشركية والكفرة والخرابية ويا ده رحمة من بواب الجا ورحمة رب العالمين شاورجاء قيامتك ا عبر العالمين مرودي بي خلاص تدن نخوشيه قيامه وجحيمه وبدات بحاشه او يا جريداب وهمو كسكينيه نكوغا بوهموبي تيغيتبه لو تكسنشته كده بسنه شتوجا اما رحمتك يا مقيده بكسبها من ثقيله لمقسم ليك يا يوم الدين بس كان اريد شنو نوفي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 وده ليه قريت هاتو كان جي هاتو رجع قيامات هاتو رجع قيامات و الدنيا دار دار الابتلاء عمل كرنية رجع قياماته دار وشيا دار الجزاء جي حاجة خوال جزاء خوال دنيا دنيا دنيا دنيا بس مدة بس دنيا إجدا عندك عذابهم اللي بتيح تأخذه بس أو عذاب كياو كيا أو كيما عذاب كياو كيم أما عود جهنم وعذابهما ماسرة هبدأ ورجه طيامته منروفة اخراج هبدأ عالم بشت أو فينا وما هم عنها بغائبينه هبدأ عالم بشت أو فينا روفة فاجر وكافر ومشرك وتخراج سر كيمرين سرك فريمرين سر نفاق يمرين، أفهموا قبل النواج هنا مدام، بغا بينجاش جال ناين أدري، جال ناين أدلكم، وما هم منها بمخرجين أو تقول درب العالم بجي ليناين أدري، عتاع تويت اللي بعده، بس أفهم مروي نفسر كفره والشركين، هم مروي إيماندار هكى جوناح كربانوز مستحق للجنة ما بيت عقيدة شليت، عقيدة الجنة ما ديتده، دي دي. مدام أهل توحيد ياشلك ناكرياء، وكفر ناكرياء، جوناحين دية دي كلين، هكى بشتاج هنا مجده. دي ما يكديه ترى، أما يراد عنها بغايبين يعني أبد شجرانه هنا درى، وهم قام تدابا أبد بس ملو كافر مشكل، وما أدراك ما يوم الدين هر ما قلت أفس سورة هم مو بحس كنا أفس سورة أو سورة دي هم مو بحس كنا هم مو بحس رجاء قيامته فندر على العالمين إراد هر بحس رجاء قيامته تد ما تزاني أي مسلمان أي محمد صلى الله عليه وسلم کارروجات قیامتی گله کجیه؟ گله کمازنه؟ یه گله کارروج کمازنه؟ اجته گله گله کمازن تبدیل تبدیل دریدن، اجته گله کپتسر در دریدن. چی جرأت؟ و نیت هزار کسی دنیا، تاسفارا کسی دنیا. که این گمروده زانی مازناتیا و یا منحوشیا و یا ترسیا و یا که این زانی. وحده قیامت. وحده ثم لا أدراك ما يوم الديني الموزان رجعكو كندا نخوشه كندا ماظنه كندا ترسه عذابوهي كندا ماظنه و ايكا الوا مشهده نخوشه رجع قيامتها ووقت جهنمتينه و جيه يومه إليم بجهنم تجهنم اينا خلق اهلي سواح ومحشرا همو دي چله هيد؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها يشتو يشتو دي چله هيد؟ عدي أودك أربع ترسيت هو؟ وترى كل أمة جاثية. يعني هم مو أمات هم مو مرؤوف أهل هم ودش هم ودك يكمنسات شو كده هو؟ ترسيت, ترسيت ده ما ثم ما كما يوم الدين ملائكة دعين اخواره ملائكة خلقه همه دي شرقه همه دي گرن الدنيا دا مجال جارك وانيا آسائش و وانيا ودجاتير وانيا جمعه وانيا جمعه وانيا همه طواقه ملف شرقه ملف ترسي اذا كده ملائكة دي عالم همه دي گرن وده جانا اكو دو و سه و ساد وانيا بحزارات هده بس خيار صاني قادشان همه همه دي طواقه ساحا محشره كينه ملائكه يا هيش تو مشهدات ماثريه ثاني يعني بسم الله الله عليه وسلم يخرج عنق من النار نار جهنم ددتي درو دي بلبي اه سكر اه اوجرج دي بلبي جبتها خداي زين توجنت يا ونيي مازنه دي ناف اوجرج جهنم ددتي درو دي بلبي ولمعشرها مدبين اني في عم بسم الله الله عليه وسلم لها وذنان تسمعاني جدو وش كيت نيه هاغاليت بي دي بي او جي ولها عينان تنظران جوتشو في بسحته ولها لسان يقول دي بده النور جهنمدة أيك بكل جبار عنيد أمر بالظلم خليك كلي جبار يعني أمر بك يا زعلنا يا خنابة تعذار خليك كلي عنيدي يعني حقياضاني وشنك ليه دينات شوها زاني زانية حالة زانية كيها حقة ودينات شوها أيك الوا كسر أزعم من يوم او من يدعو مع الله إلها أخرى أركسك الشرك وعبادة أيديد كي يتجرب العالمي ده وبالمصورين هذه هيكلة شهدت كان وشكلة شهدت كان باش شهدت كان بجيت أزواتي ما فاحأسي نوعا هيكل ومشهدت قالك اتشنا جلك بترسني ناخوشا رجا فيما تتذكر بان انت رب العالميني ابنا في وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الديني الوظهر رجا كالك اتشي قالك جلك قالك معظماء جلك بترسا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ابا اي كان واجت نافر جقامتي ده بو همو كسييت امراان بشيت يا ما لا تملك نفس لنفس شيء او رجي كسب وكسب تشبيش نوب اكيد دنيا دنيا من خزمتين عشيره ومنه زوره من مالامن زوره باب منروك كي واج بيها باب منولي يا خديه بيها دنيا باب من ملايه وعسيده وعشيخان باب منان هر كسي كي اوبي ان من وقت اكو من برادر بون من مقتخون ده جيشه ها بون مقتخون ده فلان اشته ها بون اما اشترون رونا قيامته نامه بهم تقطعت يعني هم الأسباب اوشترون سبب قوجبان واروكوالية الدنيا ده ما بين خلقی هاين اوشترون خصماتي بي چه برادريني بي چه هرشترون اوه هاين همو چلده شره هن همو ده هنه افرحم و كيف و قوجبان خردش رهن شناء من يوم لا تمنك نفس لنفس شيئا كسب شو بكسب بشه ناوي بعندش الله عليه وسلم واختي هاتي وداس خلق خربا يا بني هاشم يا بني عبد المطالب لا عنكم من الله شيئا تقول شو بيجي نبي الله يا رب العالمين؟ وتقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أكتم محمد وتقول أعملي فهو عمل بكف إنني لا أغني عنك من الله شيئا تقول يا رب العالمين شو بيجي نبي؟ وتقول إيماننا إني وعمل صلحتنا كيف تقول نبي جازك شو كمان؟ وشوف يا عبدي ما صلى الله عليه وسلّم فندي يوم لا تعملك نفس الشيء كاس يا برجاء فاطمة وكاس شو بيجي نبي؟ كاس نبي خوي ياكبلي خويف يجوا إكيدي فريد ولكن لو كان لك بشرمني والله ما يخويف يجوا ما خويف يجوا سعيد إللي، ما خويف يجوا فلان كسي إللي، هم يوم ما ما يوم لا تملك نفس لنفس يوما لا تجزي نفس لنفس شيء، أبا عالمين هو ترسن او هنجي دب شيء أكيد أنا، إني شافه من بعد أن يأذن الله، فشتي رب العالمين أذنده، وقت حساب العالمين نواتي عليه والسلام، العالمين في عذاب وأدمت فيها في ابو البشارة. أبو البشرة بشر رب العالمين شكله عليه سلام والسلام وفي غنبرة خديش بيجمل بيجي نبي ديجي نللي إبراهيم عليه سلام أبو الأنبياء قالك قالك رب العالمين يا ما ثم الحين إليك من لا حنيف ما تحيد بيه كلام قرانه بشنى لعلي موسى عليه السلام أوجب بيجمله شبه شنابي بشنى لعلي عيسى عليه السلام أوجب بيجمله من شبه شنابي بيجمله أنا تنتين لعلي بيعاملي سال الله واسام بيعامليش بقى شنو كده ليش بقى شبه شنابي بس اللي بيجت عدى شيء كده ليش الدعاء كده السجود يبدأ ليه دخان ذكرك ورب العالمين بيت شكر بيت سعد يعني يوم لا تملك نفس لنفس الشيء كسر بكسر چون بهش نامید د، آوکش ت دنیای دلولیما عادت و دلولیما منیا، یکش ت اکیپ برید تو یک منیا، پشته وانیا اکیپ کاتو یک از بوده منیا دیالک دوبو منیا پشته مرنه، ولی باز می‌تونه دنیایی نفشت. روزه قیامت، چه افشت نامینن؟ ده و همون چه ابر روزه قیامت فایده مرودی داد؟ ابرابال آن می‌نافس نیفک صورت او که عمل مرودی. فهذا الشعب العالمين هو يعد عملي ويقول إن الله لا ينظر إلى أرسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالي هذا ما يقول إنه قيامته مروف كان ولي خلاص هذا هو مروف الوهم كاسل ما مستحقي بحاجة دنيا كاسل ما مستحقي دنيا كل أغضب جهنم يخلاص بني أما تشياء سببتين أو سببت مروف خلاص كان دلي مروفية باكش بيد وعماليش مروفية بيد عمالك الصالح وباش مروفية بيد أبى السبب بنقرب العالمين ومروفي مروفي خلاص كده مروفي بدأ بحشده رح ما في هاي خوي فيو أكيب قريب عملت شو جرى كاسه وكسه شو بيجي هاي كل شيء تخوي فيو شركة عسنا كده خوي فيو أكيب عليهم بجم الله من ومن شو ناكله وما ما شو بيجي ناوي شو بس أزفني جفا لا قاسي عمدنا خلاص كده أبى شركة فمن كان يرجو لقاء ربه Raja' tu veux bas bu kebiit رجاء عبادته rab al-alamin ya Raja' ibadata kamerubi hivyam rivi ekbid kamerubi khnaaskat bas rab al-alamin ya kasedi maluvi pechenobid maluvi khnaaskat rjaq qiyamata wal amru yawma idhin lillahi rjaq qiyamata hammu amru farman ya dasi keda ba dasi rab al-alamin ya na wa ki نوع حرية قضاء بشريش، رئيس الدولة وشيء داسي ده، أمر داسي ده هاي، وزير أمر هاي، ونيا مديره أمر هاي، بابي أمر هاي المال ده، ونيا هالكاسك، ونيا أمر هاي جاء المشتى شيء ترى ما بعده، أما رجلك يا مات نشته ونيا، كذا شو أمر داسي دنيا، كذا شو حكم داسي دنيا، ونيا كذا هو داسي قاضي يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، وتنشئ قاضي. نا نبي جاز في أخفني كان الأمر يوم من الله، رجع قيامته هم مش ذاك الكيرة، هم مش ذاك اللي رب هم الدنيا ده مروي رب العالمين العالمي ناس يبيده عباداته بيكربيده، إله ويرجع العالمين قدد دلتا و ديكيه ينتبه هكا مروفيش ونيا الدنيا بشتخوك رميك رب العالمين و سرد مربتيش و الله ويري بس اشتخلصي رب العالمين و مروفيش تشتاكي وناكي و او ويري بشتروني رميك يعني ان مروف شلات و لفه لاكشيد و دخلو بسعبين و آخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على خير حلقين و على آل واصحابين و أجمعين و تزل و تزل و